Mustaba Hassan Mustaba Hassan Ab'an maram kull hiyani larghil baqi'a sin sanabi الباقي على سلسالامي احبك ثم احبك ثم احبك موت ما ترحم عوفك وانفرد وحدي تدريش قد احبك يا الحسن مولا يبقى قد ما دمعتهم طبعت على صدري واحد تكتم احبك موت ما درها ما عوفك والفرق وحدين تدري وحدي شقد احبك يا الحسن مولاي بقد عاد بعت انطبعت على خدي <تصفيق> يا كعبة جمال وانت كعبة امامي الحسن انت المحبة يا كعبة جمال وانت كعبة يمامي الحسن ت المحبه يلغى الدره الفرقه الصابر والعاشق لك ملهوف قلبك يلغى الدره الفرقه الصابر والعاشق لك ملهوف قلبك قلبي اللي يحبها من بس عين دغايت بحضرتك يا بليل يحب هامة ما حدك بس عين دغايط بحضرتك أموت انا موت انا نموت عليك عين الشوف تك ما عاد تكفيني لان يراد لك عنف كوبر بغداد راح بيدي و السحاره طعت احبك ثم احبك ثم احبك موت ما ترها معوفك وانفرد وحدي وحدي ليش قد احبك يا الحسن مولاي قد ما دمعت ابعد على خدي ابعد درامك الهيام دربي الباقي على سناني ابعد درامك الهيام دربي احبك ثم احبك والله احبك موت ما ترها معوفك وان فرد وحدي تدريش قد احبك يا الحسن مولاي قد ما دمعت انطبعت على خدين أحبك, احبك موت ما ترها معوفك وان فرد وحدي وتدريش قد الحسن مولاي قد ما دمعت انطبعت على خدين مامي يا الحسن يا نور الاسلام احسك انت يمني كل ليال امامي الحسن يا الإسلام الاسلام احسك انت يمني كل ليال امامي الحسن يا الإسلام الاسلام احسك انت يمني كل ليال انا حبي لك خلاني ما نام لان انا حبي لك خلاني ما نام لان يوم يمر اسمك وروح الذوبيه افز منهم ويواخذ لك تحيه يمر اسمك وروح الذوبيه افز منهم ويواخذ لك تحيه ودكانه ودكانه ودك, ودك موت راح ما انا احبك لويل وموني انا دري الحين لما انت نام الليل بي تحلمت ومفتح عيوني احبك ثم احبك ثم احبك موت ما ترحم عوف وكن فرد وحدي وحدي ايش قد تحتك يا الحسن لولاك قد ما دمعت انطبعت على خدي دمعك درمك الهيامي دربي الباقي على سلسلاني ابعاد درمك الهيامي دربي الباقي على سلسلاني احبك ثم احبك ثم احبك موت ما ترها معروفك وان وحدي تدريش قد احبك يا الحسن مولاي قد ما دمعت انطبعت على صدري احبك ثم احبك ثم احبك موت ما كره ما عوفك وانفرد وحدي تدريش الحسن مولاي قد ما على صدري روحت ولات باسمك رسمك سوى ساكن بالي روحت ولات باسمك يا يا شاكيني بالي خيالك عمره ما فارق خيالي امام المشتبه تبقى انت غالي خيالك عمره ما فارق خيالي امام المشتبه تبقى انت غالي من مهده حيتك وانت تدري امامي الحسن ابديك عمري من مهدي هو تكونت تدري اماني الحسن ابديك عمري حبيبي يا حبيبي يا عشق بالروح مثل عابس بحب وينو صبح حبي اللي انا روحي لك انا الروح وحقك يا اماني نور الدروبك ثم احبك ثم احبك موت ما ترها ما اعوفك وانفرد وحدي وحدي مش قد احبك يا الحسن مولاي قد ما دمعت طبعت على خدي ابعاد ضربك الهيامي ضربي الباقي على سلسالامي ابعاد ضربك الهيامي ضربي الباقي على سلسالامي احبك وما حبك والله حبك موت ما ترحم اعوفك وان فرد تدريش قد احبك يا الحسن مولاي قد ما دمعتهم طبعت على خدين خد احبك ثم, أحبك ثم أحبك موت ما ترحم عوفك والفريد وحدي من تدريش الحسن مولاي قد ما دمعتهم طبعت على خدين خد نادر لك حياتي وكل سنيني عليك غار قلب من حنيني نادر لك حياتي وكل سنيني عليك غار قلبي من حنيني لان تصويرك انت بوسط عيني اباوع صورتك حتى بجيبيني لان تصويرك انت بوسط عيني اباوع حتى بجيبيني مشتاق لك مولاياني قلبي وحياتي في كياني مشتاق لك مولاياني يا لومي وحياتك الكياني اريدان انا اريد أنا, انا ريد اليوم اي ما لبشتني هل يوم تحضرني من قد شتي يا طيا امام عليك قد قلبي تركته وراحي لك مني تحتك تم واحدك تم احبك موت ما ترهمعوفك وانفرد وحدي وحدي ليش قد تحتك يا الحسن مولاي قد ما دمعت ابعت على خدمك جباب يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن على خدي